أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَيَتَنَا جَوونَ بِالْإِثْمِ والالعْدوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإذَا جَ أُوكَ حَيَّّكَ بِماَا لَمْ يحَيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولونَ فِي أَمْفُسِهِمْ لَلَا يُعَِّبُونَ اللَّهُ بِم نَقُول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 إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شَيْئًا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 أشْفَقَتُم آ تُ قَدِّم بَيْنَا يَدَينَ جوكُمْ صَدَق فَإِذ لَم تَففعلُوا وَتَابَ اللهَّهُ عَلَكُم فَأَقمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ وَأَطيع اللهَّه وَرَسُله واللَّهُ خَبير بِمَا تَععملُ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 تَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُم أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا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 ونمنحا الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباؤهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم